في هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله سوف نتعرض ل ب ق ي ة الشروط الشرط الخامس أ الا يتقدم حكم الفرع ي على ا ل أ ص ل ي في الظهور للمجال هذا شرط مشترك على ا ل م ق ت ا ر اما أ ن يثبت حكم الفرع بالنص إ ج م ا ل ا ً أ ن ينتفي م و ا ف ق ة النص و ا ل إ ج م ا ع له فهذان الشرطان على المختار لا يشترطان ومقابل المختار يشترطان يقول يقول يشترط لا الفرعي على الأصول يتقدم حكم حكم يعني إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقيس على أ ص ل فلا يجوز لنا أ ن نقيس الفرع المتقدم على, الفرع على الاصل ا ل م ت أ خ ر الاصل والفرع كل منهما أ ح ك ا م لله تعالى فلا يوصف أ ح د ه م ا ب أ ن ه متقدم و ا ل آ خ ر ب أ ن ه و ت أ خ و ن ا هذا باعتبار م ع ر ف ة المجتهد ي ن لهما ف إ ذ ا افترضنا مثلا ً أ ن عندي قياس التيمم فيه فرع انا امر فاجدني اني قد ت ع ب بالغبوري ل ه ر بالتيمم بعد ا ل ه ج ر إ ذ ن أ ن ا س أ ق ي س فرع متقدم تمام على اصل ا ل متاخر تمام فرع متقدم إ ذ ن معنى هذا يلزم من هذا أ ن الفرع كان موجودا بدون أن يعلم حكمه ك ان موجودا بدون يعلم حكمه وهذا يعني محاد ل أ ن ه ي ع ن ي ى التكليف بلاش في المحادث ر يقرأني ش よろしくお願いします。 なんでしょうか مهاره ثانيه ب ت ل هلا ي ب ت ل ق ا ن لاجتهاد الاسد والفرج في المعنى ف إ ن كان له دليل آ خ ر جاز ت ق ت م ه لالتفاء المهجور السابق وبناء على جواز تعدد ا ل ج ل ي ل وكلا لا يجوز ت ق ت م ه قال الشيخ محمد صلى ع ل ي ه عليه و ا ل ح ك م الأصل يتقدم لماذا قال في الظهور للمكلف لماذا ل أ ن ه م ا ب ا ح ت ب ا ر ما في نفس ا ل أ م ر كل منهما معبر و دال على خطاب الله تعالى ا ل أ ز ل ي القديم الذي لا ي و ص ح احدهما ب أ ن ه متقدم ولا ا ل آ خ ر ب أ ن ه م ت أ خ ر قال حيث لا دليل له يعني حيث لم يوجد هناك دليل آ خ ر أ م ا إ ذ ا كان هناك دليل آ خ ر ماهو غير القياس فلا مانع من ي أ م ان إذا ا ك ا ل ل د يتقدم ل القياس لا هو يجوز ي أن حكم الفرع على حكم العشب إ هل ن من نعم د ك مثال؟ قال قياس ا ل نير الاصل س ل ه سمم ا ل ف ر د الاصل و العلم الفرد الذي توصلنا ا ل فيه وجوب النيه ل غ ر و ر وجوب النيه في قياسا على ماذا قياسا على ا ل أ ص ل إ ي ش ا ل أ ص ل وجوب ا ل ن ي ة فين ب في ل ت يوم ه ذ ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة ك ل منهما ع ب ا د ة ف ع ل ي ة ح ر ك ز و م ه حيث لم يكن ب ك ز و م ي حيث لم يكن هناك دليل غير القياس لا يصح هذا الدين الدي. لماذا ا يصحوا هذا ي ل د انظروا أ ي ن ا ل أ ص ل وجوب النيه ف ي ن التيمم متى شرعت ا ل يمهم في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة أ و ا ل خ ا م س ة هذا الفرع المحب حكمه متى ر ع ب د ن ا به متى شرع قبل لا اله. قبل الهجره ليت ا ل إ ز ر ق والمعارف الم يبنوا قبلهم اسمعوا يا جماعة ألا بيوجد قبل ألا بيوجد قبل إذن يا ج م ا ع ة أ ل م يوجد الوضوء قبل ت ي م م أ ا الم يوجد الوضوء قبل ت ي م م ذ ا ا ل م ع ن ى يعني نحن إ ذ ا ما اتضح لنا القياس ما لم يظهر القياس إ ل ا بعد ما, شروع ليش؟ بعد ما لم يظهر القياس إلا بعد شرعيه و ل ظ ر ايش ل ق ا إلا س بعد ر تيمموا م ع ن ى ه ن ه وجد الوضوء بدون حكم لا؟ ل أ ن د ل ي ل هو ا ش د ل ي ل متوقف على ا ل أ ص ل الذي ه و ا ش م ت أ خ ر إ ذ ن هذا قد مقبول لماذا ل أ ن الفرع تقدم في الحكم على ماذا على ا ل أ ص ل هذا الدليل مشترك تمام في غير حاجتين تمام حاجتين تستثناء حيث كان هناك دليل آ خ ر تمام اثنين إ ذ ا ذكر ذلك التزاما للقصر في هاتين الحالتين يجوز وان ن ك ح كان م ل ف ر ع ي و كان حكم الفرعي متقدما ً على حكم لا لا اصل في هاتين الحالتين متى حيث كان هناك دليل آ خ ر لماذا لانه اذا كان هناك دليل آ خ ر هل يلزم منه م ح د و ف ما ي ز م منهم احد دعونا نقرا كلمه كلمه باسمها هذا الشيخ ه ذ ا ل كقياس الوضوء بالتيمم كقياس الوضوء باش كقياس الوضوء بالتيمم في ماذا في وجوب ا ل ن ي ة و ل ق ن ي ر أن ل ا د ل ي ل و ن هذا ا ل ر ا ض ي ة و في ا ل م و ض و النية في لنموغ الموضوع ي ا ل في الموضوع ا في إذن الموضوع ا في ه ذ ا ا ل ق ي ا س ص ح ي ح ه ذ ا ا ل م ي ض و ص ح ي ح ذ الموضوع اختارنا ا في ل ل إ الموضوع ح لهذا فإنه أين الذي هو الفرح ت ع ب د ن به قبل ا ل ه ج ر ة واتى يوم انما ت ع ب د ن به متى بعدها يعني بعدها بعد ا ل ه ج ر ة إ ذ ا يا جماعه حكم الفرح تقدم على حكم الاصل او لا ما لا ي لا اسمه؟ الآن ذ دليل اشتراق هذا الشرط لخطين تحته قال اذ لو جاز تقدم حكم الفرعي الفرع. ما رح ما شانه قال إ ذ لو جاز تقدم حكم ا ل ف ر ع لالزم ثبوته حال تقدمه ب ل ا د ل ي لو قلنا ن حكم الفرع تقدم وهو المفترض وما إ ذ ا انتبهت هنا دليل. لان دليله متوقف على ماذا على ا ل أ ص ل و ا ل أ ص ل متى سبقا قال وهو ممتنع ب أ ن ه تكليف بما المسألة لا يعلم ا ن ت ه ت ا ل م س أ ل ة واتحدثه طيب يستثنى ح ا ل ت ه لا ما نحن ك ج و ع ي أ ن يكون الفرع متقدما على حكم ا ل أ ص ل أ م ا م الظهور ل ل ك ل ا في ح ا ل ت ه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى الالزام للخسر ر ك ز و ي ا معنى كلمه الانسان هذه من مصطلحات المناظره في عندهم في المناظره مصطلح الالزام تمام مصطلح الالزام ومصطلح الابحاث ايش عندهم في المناظره تمام مصطلح الالزام ومصطلح الابحاث ا ل م ص ا ح الالزام هذا دائما ً يكون من المستدل والابحار يكون من、المستدفل. المعترض أفحم أفحم المعترض يقولون افحم المستدل افحم خصمه فافحمه المعترف بثمن والمستدل يقولون فالزمه المستدل باي شيء تمام ذ ا في ح ا ل ة ا ل إ ل ز ا م لا مانع ان ياتي المستدل بجمع في ح ا ل ة لا معنى ان يعتني ا ل م ش ت د ل تمام بقياسه و إ ن كان فيه حكم الفرعي متقدم ا على حكم العيش ب ا ل س ل ا م ل لان المقصود منه ليس الاستدلال المقصود منه ا ل إ ج ز ا ء أ م على الاجزاء ا ل ت ص ر معناها انتهاء ت ل ي ل ا ل م ش ت د ل تمام إلى الى ت ه اه... ا ا ء ل ي المصري إ مقدمات يلزم المعترض الاعتراف بها ولا يمكنه جحدها هذا هو تعريف ليش انتهاء ل د ي د المستجد ي الى مقدمات يلزم المعترض الاعتراف بها ولا يمكنه ايش تجهدها ولا يمكنهم جحدها ان يضرب العلم كن خبز معي ا ل آ ن م ث ل اعترض ا خبز معي الان آ ن ل آ شافي يقول يجب تمام الوضوء تجب النيه في الوضوء تمام تجب النيه في الوضوء ق و ل النبي صلى الله عليه و سلم لا عمل إ ل ا بنيه اعتراف عليه الحديث قال له قول النبي لا عمل ا ل ن م ي ي ك م ا ن للاعمال يكافئ العزم سيقول له الان سيبحث الشافعي سياتي بقياس الشافعي لن يكون مقصود الشافعي ا ل ا س ت د ا ل مقصود الشافعي الزام الخصم ت ي ي يقول ج ن المضوء له انت والتي هم عبادتان متحدتان في المعنى ان لا ي ع ت ل ق كيف تفرق بينهم هذا الكلام يجيب ه ل ل م س ت د ل ا ل خ ص ر هذا نسميه ماذا لانه ا ل آ ن س ن ل ز ب ه سينتهي س ي ن تمام ه ي ت الدليل المستدل إ ل ى مقدمات يلزم المعترض تمام الاعتراف بها وعادها وجهتها. كيف, كيف تفرق يا ف حلفي بين التيمم وليش كيف تفرق بين الاجسام ايش ن نسميه الانسان فالزمه المستدل بكلام لما ي ج ي المعترض يقول و ن ف أ ب ح م ه المعترض أ ف ع م ه إ ذ ن ه ا الالزام لمن والابحاث ثم اعترفها الله عليك بالنقر قال نعم وهذه النعم لما تجي في الحلم عليها يستثمر نعم إ ن ذكر هذا القياس الذي تقدم فيه الحكم الفرعي على ا ل أ ص ل إ ن ز ا م للخصم ا ل ج مثل قال في القول الشافعي للحنفي القائد وجوب أن ا ل ن ي ة في الديره ما سيلزمه ا ل آ ن يقول دون الهدوء طهاره أ ن ه ا ي ف ت ف ر ق ا ن الاتحاد ا ل أ ص ل ي والفرعي بليش معن كيف يختلقان ا ل أ ص ل والفرع م ت ح د ة في المعنى كل منهما قاره لما قاره ا ل س ع ي ن كل منهما ع ب ا د ة كل منهما ع ب ا د ة م ع ق و ل ة المعنى كل منهما ع ب ا د ة تمام طيب؟ تمام؟ هذا, هذا رقم واحد هذا رقم واحد إ ذ ن ي ن ونال ف إ ن كان له دليل اخر ف إ ن كان له دليل ا خ وهذا خارج داخل على قوله حيث لا دليل له قال ف إ ن كان له دليل آ خ ر جاز تقدمه ما معناه ف إ ن كان له دليل آ خ ر جاز تمام ماذا تقدم حكم الفرع ي على حكم العشر ل ا ق ص ى لماذا لكض احد بسبب ع ل ف السبب ا ا ل أ و ل لانتفاء المحذوف السبب ا ل أ و ل لانتفاء ا ل م ح ذ و ل ما بيتاثر عليه المحذوف ما, ما بيتاثر المحذوف وش المحذوف انه يوجد الفرع بدون هذا لا يوجد يعني بدون دليله اخر الثاني السبب الثاني ق ا بناء على زواج تعدد الدليل بناء على زواج تعدد الدليل, على الدليل. بس عليه مهم جدا في ا ل ص و ر وهل يجوز ان يكون المزور واحد والادله ت ج ت ع د ا ل ا د هذا ل أصحكم؟ تواسوا د ا مبني التقنية، على ا تواز تعدد العشق إ ي بني ا والسنة؟ ما ل ي ب ا ل ا ت و ا ع د ل ي ب قال وقيل لا يجوز تقدمه لا يدو تتقدمه بالانسان ا لا خ و و م ل ف يقوم ه فيهين هل هذه إذا إيش إيش كان الآن عندنا الخمسة الخمسة كلها تماماً اللي لا اللي دليل وجود لأن لشيخ أصحي شروط شروط مشترضة أخ سبعة، يعرض بسهر القاطع على فعل ان تمام، أ يتحد حكمه ب ح ك م إيش؟ و ا ش ع ا د ه ان لا يتقدم ح ك م الفرعي على ح ك م إيش؟ فلا س ي ق و ر لنا شرطان مختلف فيهما فيه. الشخص الاول إ ي ش مكتوب عندك في ا ل ص ف و ر أ ن يثبت حكم الفرع بالنص إ ج م ا ل يعني حكم الفرع الذي س ي ن ت في القياس لا بد أ ن يكون قد ت ب ت بالنص ليدب ا ل إ ج م ا ل فما و ظ ي ف ة القياس قال و ظ ي ف ة القياس إ ن ه يفصل القياس عليه التفصيل أ م ا اصل الحكم فبكتبلش بالنص تمام هذا ا ل ش ر ط ة تمام واضح معناه مثلا ً لا يجوز لنا ان نقيس مثلا ً إ ذ ا قلنا أ ن ميراث الجدوى ا ل أ خ و ة ثابت في ا ل ق ي ا لا يجوز لنا ان نقيس إ ل ا إ ذ ا جد دليل على أ ن ل ت ج د ي نصيبا ع لان ى ا لم يكون هناك دليل ما يجوز للقياس لها قد يكون القياس دون اجمالنا وهذا الشق ليس مشتركا على المختار لماذا ل أ ن الجمهور من العلماء قاسوا مسائل ك ب ي ر ة ولم يولد ي ه ا عشق نفس ا د س إ ذ ا لا سقوته بالنص ج م ل ة لا يعني هذا الشرط يقولك لا يشترط هذا الشرط ايش يشترط و ه الشرط رقم تمام الساس د هذا الشرط ل ي ش الساس د ي ق ر ا تم لا سقوته أ ي ض ا بالمرء بالنص ج م ل ة فلا يشترط على المختار و ك لا يشترط ويتركه بالاكياس تفصيله قالوا العلم بورود ميراث الجد جمله لما جاز اكياس في توريثه مع الاخوه و ا ل أ خ و ا ت ورد اشتراك ذلك ب أ ن ا ل أ ل م ا ء خ ا س و ا انت عليه حرام بالترك والزهار و ا ل إ ل ه بحسب اختلافهم فيه ولم يوجد فيه نس لا جمله ولا تفصيلا قال ثم اذكروا اي حكم ل ف ر ع ي بالنص ج م ل ة فلا يشترط على المختار أ ي هذا الشرط لا يشترط على المختار أ ن يثبت حكم الفرع بالنص و ي أ ت ي القياس ويفصل هذا الشرط لا يشترط على المختار قال وقيل يشترط قيل يشترط م ع ن ى لا يجوز لنا ان نقيس إ ل ا إ ذ ا ورد النص يدل على الحكم يشترط اجمل فما و ظ ي ف ة القياس إ ذ ا قال و ظ ي ف ة القياس التفصيل وقيل ا ل ا ل و ق يشترط ُ اي ثبوت حكم الفرع من نص جمله ويطلب بالقياس تفصيله يطلب ل ب ا قال ي س ت ف ي ه قال فلولا َََْ العلم فَلَوْلَ ُ بورود نصنا َ تدل على ميراث الجد جمله لما جاز القياس في توريثه مع الاخوه والاخوه لا يجد لنا ا ل نقيس م ا م إ ر ض الجد مع ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ت ما م ما لم ي د ل الدليل يدل على أ ن الجد ايش يستحق وناتي للقياس بعد ذلك في التفصيل ه ذ ا ر د ا ش ت ر ا ف ه ذ ا اشتراف هذا الشرط موجود ما وجه رده لان العلماء قاسوا واتفقوا على القياس في كثير من المسائل مع عدم ورود نص مع عدم ورود ي ش ه مع ر و د ش مثل قاده ا ل آ ن اختلف العلماء ي في م س أ ل ة ما هي ا ل م س أ ل ة و فكل ي وفي وفي يتوحيها من من من حرمت قاس قاس الله الله قاس على وفي من قاس على وفي من قاس على الله أنت حرمها ماذا؟ ح ر م ة ق ة ظهار شبهها المحاربين بأحد فأنه حرف إنه ما ففيها من هذه فكل واحد منهم قاسها على واحد من هذه هذا قياس ه صحيح مع أ ن ه لم يرد هناك دليل نص مثل على هذا الحكم مع عدم ده ده. ورود ايش نص اهتم ا ق ر أ خائف اشتراطه اقرا كان ورد و اشتراط ه ذلك ب أ ن العلماء خ ا ص أ ن ت علي حرام أ ن ت علي حرام هذا هو الفرق لماذا قاسم القول ا و ل ب ا ل ظ ه ر وبعضهم قاسم ب ا ل ط ل ا ق وبعضهم ب ا ل ظ ه ر وبعضهم بالدين بحسب اختلافين ه حسب الاختلاف يعني بعضهم دعا الى نص للظهار بعضهم دعا الى نص للظهار بعضهم د ا الى نص للدين قال ولم يوجد فيه نص لا جمله ولا نصيب لا في الجمله ولا في ا ل ا ش ولا يوجد نص يو... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا جوزه ولا تجربه <تصفيق> هذا الشرط ليش <تصفيق> الشرط هذا مختلف الاصح من مانشر المد قال باشتراكه قال لابد أ ن يثبت حكم الفرع من نص إ ج م ا ل إ ذ ا لم يثبت حكم الفرع من نص إ ج م ا ل فاصح ع ل ى م اشتراكه لان العلماء خاصوا مسائل ك ث ي ر ة لم يوجد فيها نص لا ج ن ة ولا هذا الشرط الساس ه ا الان سناكل الى الشرط الرابع والاخر ي طيب الشرط, الشرط الاخير ما هو الشرط الاخير ماذا ينص يقول انتفاء موافقه النص والاشباح ي ي ح ت ج مكم تنفيس ا يقول ل النسوة وليس؟ وليس؟ ل ا ا موافقة ن ت ف ع ي يعني يقول الحكم الفرع القياس ما يكون صحيح الا إذا م ي و ف ق وتجمعي اذا إ لم يوافقه نص ولا يجمع أ م ا إ ذ ا وافقه هما نص أ و إ ج م ا ع قال فلا حاجه الى القياس لماذا لان النص و ا ل إ ج م ا ع قد ش م ل ه الانتفاع يعني عدم الانتفاع يعني د موافقه النص والاجماع له نحن نقول هذا, النص، هذا الشرط لا م يشترط هذا الشرط ما يشترط بناء على ج و ا ل ا ت ع د د ل ل ذ ي بناء على ج و ا ل ا ت ع د د ل ل ذ ي هذا الشرط لا يشترط لها معنى أ ن يكون القياس موافق للنص أ و أ ن يكون المقياس م و ا ف ق ل للاشي لا معنى تمام. تمام هذا ل الشرط يمحن إذن، هذا ا هل هو مشطب لا المختار أ ن هذا الشرط لا يشطب هذا الشرط لا يشطب ط ي ركزوا به ا ذ ن حتى نحن نجمع بين الكلامين ل أ ن هناك تقدم معنا ان لا يشملا دليل المشطب يعني هذا بين هذا بناء ي نقول هنا ن كل المسألة هذا ا ب على عدم جواز ع د د الادله ز ع ل د ي فلا مانع أ ن يشمل دليل ا ح ك م الفرعي دليل حكم الاصلي ا ل ف ن ع م هذا مشرف بناء على عدم جواز ع د د الادله د ي تمام؟ ن ق ولكنها ت معناها عدم تمام ولا ا ن ت ف ا ء يعني ولا عدم نص أ و اجماع يوافق ليش بالاقتياس س فلا يشترط آيه، قمنا ق نستطيع ولا انتفاع نص أ و اجماع يوافق ا ل ا ي ا س في ا ل ح ك م فلا يشترط بل جزء كيس م ع موافقه ا ل ا د م ا أ و أ ه د ه م ا له على المختار بناء على جواز ت ع د ب ا ل ج ل ي ل و ك ذ ا يشترط ا ن ت ف ا ء ه م ا و إ ن ج ا ز ت ع د ب ا ل ج ل ي ل نظرا إ ل ى أ ن ا ل ح ا ج ة إ ل ى الكياس انما تدور ع الى, إلى فقد ا ل ن ف ي و ا ل إ ج م ا ع كل ن ا وعلى الاول جرى الاصل لكنه جرى دفعوا ح ب ل ا ل ن ص ي ف ج ر و ا به ا ن ث ر لهم عمره قال ا س م قال ولا انتفاء يعني ولا اشترط على المختار انتفاء يعني عدم نص أ و ا ج م ا ع وافق القياس هذا ا ل م خ ت ا فلا اشترط فلا هل يجوز ان ينعش مع م م و ا ف ق ة القياس بالنص و ا ل إ ج م ا ط أ و مع موافقه النص ل أ ح د ه م ا يعني موافق ل ل إ ج م ا ع أ و موافق للاجتماع قال فيجب ا ن ي ا س مع ن موافقتهما يعني مع موافقه النص و ا ل إ ج م ا ع أ و أ ح د ه م ا يعني النص أ و ا ل إ ج م ا ع لا يوجد في حسابه لما تمام قال على المحتار نعم على المحتار لما ايش العلم ايش العلم هنا على جوازي ولا لا عدد لا مانع ان ي ك و ل د ل ي نصه للاسماء من الرجل ل ل ا ق ي ا م ا م طيب قال تمام وقيل يشترط انتفاؤه معا وقيل يشترط ص ح ة الكياس أ ن ينتفي م و ا ف ق ة النص و ا ل ا ج م ا ء اشتريكم قالوا أنت ل دعي لنا ان ا ل ح ا ج ة إ ل ى القياس إ ن م ا هي عند فقد النص والاجماع ومع و ج و د النص والاجماع لا ح ا ج ة إ ل ى ا ل ق ي ا قال نظرا إ ل ى أ ن ا ل ح ا ج ة إ ل ى القياس إ ن م ا ت ج ع ب متى متى نقيس متى يلجا الفقيه إ ل ى النص وجوب عند فقد النص ولا ن ز و ل ا ل ا م ا ء الان سنرد عليهم نقول ما في هناك دليل يدل على هذا الاشتراك أ د ل ه القياس م ط ل ق ة قال الله تعالى、فحبه. ما في هناك دليل يدل على هذا الاشتراك قلنا نرد عليهم انا أ د ل ة القياس أ ي أ د ل ة الملفته ل ك و ا ل قياس حجها م ط ل ق ة يعني غير م ق ي د ة بهذا الشخص الذي نفقتموه انتم تمام م ط ل ق ة ع ن اشتراطها طيب كيف عملت ص انتهى ح ب جمع ا طيب كيف عمل صاحب جمع الجوامع نجده الشرط الخامس من شروط البرع يقول أ ن لا يكون حكم ا ل ف ر ع ي منصوصا عليه ف إ ن كان حكم ا ل ف ر ع ي منصوصا عليه عنده ما ن ص ح الاكتئاب ثم يقول في ا ل ع ب ا ر ة ولا انتفاء نص أ و إ ج م ا ع يوافقه خلافا للغزالي والامني قال وعلى الاول جرى الاصول لكنه خالفه قبل قبله في النص ي ع وذكر ان ا ل م ش ر و أن ل ا يكون البرع منصوصا ً ولكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثالث ن ي وهو ع ى هذا الاصل تناقض المسلح في نقول تمام هنا حاول حاول حاول ما عن المساله هنا شطاحنا نحاول الزرق الشرق نحاول ا العراق وما ل ل ر ي اتابع على الحال م من يريد درجة ل ن ا لهم الجمع لنا نقول ذ ا بناء على ع د هذا ل لا يكون صنعي؟ وصول فرح ه بناء على عدم جواز تعدد البريد وهذا بناء على جواز تعدد الاله قلت الفرح أن ذ ا النص فائدة؟ فائدة القياس النص؟ ما فائدة القياس النص؟ لنا أننا يشهر إيش إيش لكم بقول فلتعون مع مع نحن وجود وجود هنفط افترضنا افترضنا مثلا ا ل ت ي م م هذا وجوب النيه ب ا و ج و د ثابت بليش ثابت بالنص انما اعماله ايش ف ا ئ د ة لما ن س ت د ل عليه بالقياس ن ايش ف ا ئ د ة لما ن س ت د ل عليه بالقياس ل ي ش ب حاجتين ايش ا ل ف ا ئ د ة الفائده ا ل أ و ل ى معرفه العله ة العلة إذا إلا ما استعرفت どうして أ ر س م اول حاكم ا ص ط ر ع ت د ي د اسمه ا ل إ ن ج ا ن أ ن ا ل إ ن ج ا ن لمن, المس... لمن تمام تمام و ا ل إ ب ح ا م لمن ا ل م ع ت ر ض و أ ن ا ل إ ن ج ا ن انتهاء المستبد إ ل ى مقدمات تلزم تمام ا ل م ع ت ر ض ة تمام المحرم ا ا ع ت ر ه ت ل ج م المعترض الاعتراف بها ولا يمكنه ينشا ج و تقدم لجحده ل ي و تقدم حكم الفرح على حكم ويجوز القياس تمام في ف ر ع ك مع م و ا ف ق ة الفهم الذي سنحصل عليه القياس للنص والتحرك و التحسين بهذا نقول قد انتهينا يا شباب من ركزوري فانتهينا من شروط ا ل ف ر من ا ل ف ر ح فندخل ا ل آ ن في اهم ش ر ط وكثير من الاصوليين ي ب د أ و ن به لانه أ ب و الشروط أ ب و ك ن الان أ ب و الاكرم و أ وأحب خ ف الاكرم وهو ركن العله د ر ي ش العله د سأحصل ب العله د العله ايش م ع ن ا ك ه العله تمام من المرض عله المرض يعني سبب ولا مرض المؤثر في المرض تمام فكذلك العله هي المؤثره في العلم بها كذلك حكم الفرع حكم الاصوياج الى الفرع أ و ل سؤال بشركم ف ي ه كم عدد التسميات م ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة تسمى ماذا العلّة تسمى الوصف والجامع المقتضي للفقر ا ل م ن ا تسمى المدرك ا ل م تسمى الدليل خمس ب ا ق ي ي واحد س ر درسناكم قياس وفي المحاضره كناكم بنجيكم في القياس واظل أ بهذا الصوت ماذا اقول شيئا انا في السنه الماضيه في السنه الماضيه وقوله في السنه الماضيه في الفصل الاول سنه في الفصل الاول كذا ارسلتكم المقدمه الاخيره ا س ب ب ممتاز كناكم ا ل س ب م رائد ل م ا ذ ة السبب أ ي ض ا يراد العلاج الكثير من الاصولين السبب لماذا لان السبب يشقى هذا هو الوصف ع للحكمة للشرع ولكن ليس يأتي الظاهر أنها ب ا ل ي س غال م ن ط ب ط المعاوض للحكم الشرعي ماذا؟ جو إلى علامة كم معاني ا ل ع ل ه سبعه العله الدليل السبع المكرم الوصف الجامع ل المناطق المؤثر, المؤثر. طيب اذا حبي د عنده شيء جديد هذه ع ل ا ه اغلبها ذكرها اثنين ذكرها زفتشي في البحر المخيم وذكرها ابن الحاجب طيب ر ك ز و ي بعدها ل ا ب د الفقير يعرف أ ن و ا ع العلم ل ا ب د العلم هذه أ ن و ا ع قد تكون وصف حكي قد تكون وصف دعوي قد تكون وصف س ل ي قد تكون حكم شرعي قد تكون حكم عقلي قد تكون عدمي قد تكون ف ر و ت قد تكون محل فتزيد على ث ل ا ث ة عشر وقد أ ف ر د ه ا بباب وفصل مستقل القرافي إ م ا م اهل الاصول في كتابه العظيم المهم الجميل المسمى شرح تنقيح ا ل م ص و ل في اختصار المحصول ا إليها أنا الكتابة إليها أنا إليها إذن الكتابة أريد أن أن نحن أريد أولاً نريد نعرف عندنا؟ شيء العله هذه التي هي رغم ان أ ر ك ا ن ا ل س ي ا س ماخوذه من ع ل ة المرض وقيل أ ن ه ا ماخوذه من التكرار لماذا هناك ا ل ع ر ب يسمون و ا ح د شرب ش ر ي ب ة ع ل ة بعد ن ح ل ة ن ه ل ة ش ر ب أ و ل م ر ة ا لعله ا ش ر ب ل م ض غ م ر ة ث ا ن ي ة و ق ا ل لما سمعت ذلك ل أ ن الفقيه يلجا إ ل ي ه ا ا ل م ر ة بعد يديم النظر ويكرر ا ل ن ظ ف ي ه النظر يقضر ا فيها إ ذ ا تحاول ان نعرف ا ل ع ل وياتي معنا ان شاء ا ل أ ن ه في لانه في ن ق و ل ه ي ا س ا ت نقول هي, هي الوصف الظاهر وليس الباطن المنضبط المعرف للحكم الشرعي امعنى معرف يعني جعل ع ل ا م ة للحكم الشرعي اذا وجدت ا ل ع ل ة فوجد الحكم عليها على وجود الا على وجود الحكم وهنا اختلف أ ه ل الاصول في هذه ا ل م س أ ل ة وتاتي هنا ا ه مساله ك ل ا م ي ة ق ب ر أ ن اقرا هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ك ل ا م ي ة ا ذ ك ن ك م أ و ل ا بما جاء م ع ن ا أ عاتد ط الزكاه أمضاء م ا ذ ا ا ل والسبب الشرعي هنا سبب شرعي وصفه قال وجود يا واد ضار منظر <تصفيق> معرف للحكم شرعي ثم يقول ن ا م ع ر ف ة هنا مساله م ق ب ل ف بها هل ا ل ع ل ة م ع ر ف ة ام م ؤ ث ر ة ام ب ا ع ث ة هذا معرف لحكم شرعي خلافا لمن محتسب او ب إ ذ ن الله خلافا لسيدنا ا لما إ م بلغ او باعد عليه ت م ا كما قال به البعض قال كما قال بكل قائل ثم يقول ل ل ا شيخ ا ل إ س ل ا م كما س ي أ ت ي بيانها في معنى ا ل إ ه كما م بيانها سيأتي في ع ن ى هو و ي ق ل هذا ا ل آ ن س ي أ ت ي معنا في إذن هذه هي مسألة لا نقرا لا ياتي معنا اقرا و بسم ا ل أ ه ذ ن ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ه ذ هي ه مساله ك ل ا م ي ة لا يترتب عليه شيء وهذا ال... وصول من صله علم الاصول بعلمنا بعلمنا نقرا ت ل الرابط من اركان ل ك ي ا س ي العله ويؤخر هذا ا ل و ص في ا ا ل ج م ع بين الأسف الوصف ا ا ل ل ف ر ي و الجامع المعنى الجامع تمام بين ا ا ل م ق ت للعكمة ا ا ء ا ل إلى التهيد إن ب ح ا والفرعون ل نستوى في م ع د هذه ا م ع ومن العديد م ا و في معناها شرعا أ ق و ا ل ينبني عليها مسائل ا ل ت أ د ي ل ماذا ترى اقوات ذات المسائل تنبني عليها ق و ا ت سياتي سيشير الى ا ل ل ا ف ه س ي أ ت ي لنا أ و ل شيء أ ن ا ل ع ل ة هذه ع ل ا م ة على الحكم الشرعي علامه على الحكم الشرعي القوي ليست م ؤ ث ر ة في الحكم الشرعي تمام ل ث ن ي ن ليست مؤثره في ا ذ ن الله ليست باعثه للمكلف على الابتداء للحب كما قال بكل الخايض كما قال بكل الخايض تمام ولا هذا الخلاف ما يترتب ع ي ى شيء عقلي اكثر من ما هو شارده انا اقرا شا الاصح انها ان الادله المعظم للهبو فمعنى قوم ا ل إ س ك ا ر ي مثلا إ ل انه ا مؤرخ أ ي علامه على حرمه المسكرين بس فقط علامة على أ وقالت مستحرة بس ف ط ع ل المستنزله ا ت هي المؤثر بذاته في الامم أ هو ل ؤ ث بناء على إ ي ش لان د ه م ح الحكم عندهم ح ا ج ة لانه ي ف و ن الكلام النفسي وبناء عندهم على التقبيح والتحسين العقليه طيب بناء على والدتهم من أ ن ه م يدفئوا المسله ذا او المفسله ذا طيب أيضاً وهذا بناء, بناء على نفيهم الحكمة على نفيهم, مش، على نفيهم 私たちはこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことをはうはとを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこことを言うこは、を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言はことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを إ ل ا ملزم له تعالى بالاتفاق و إ ن م ا كما قال تنشبك أ ن ه ا ب ا ع ث ة ب ا ل م ك ل ف ع ل ى ا ل ه م و ر د ى ب أ ن ه تعالى لا يفعله شيء على شيء لا يفعله شيء مستحيل ا الله سبحانه وتعالى لا ملزم له م ليس عليه ب ما على الاله شيء يجب ومن اكبر من الفقهاء عنها بالبائتي اراد كما قال السبوكي انها بائده ل ل م ك ذ ف على الاجتهاد السبوكي يقول معنى باعد يعني باعد المكلف على ا ل ا ج ت ا د من صارت ا ل أ ق و ا ل كم الاصح منها أ ن ه ا ماذا ع ل ا م ة تمام على الحكمه الشرعيه اذا عرفنا تعريفها وصف ظاهر و منظر تمام اثنين ا ي ا ل معرفه ل ل ح ك م ل الشرعيه ا الخلافه ذي ن م ع ت ز ل ه و ا ل غ ز ا ل ه والان طيب انتهينا من ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م في خلاف جميل بيننا وبين الجماعه بيننا وبين ا ل ح ل ف ي ن ا ل ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بيننا وبين ا ل خ ل ي ه ما هذه المساله التي هي خ ا بيننا وبين الخلفيه ا ا ل م س أ ل ه بيننا وبين الخلفيه ا ي ه خلاف تماسك ا معي ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة تقول إ ي ش هل حكم ا ل أ ص ل ت م م حكم ا ل أ ص ل ثابت بالنص ام ثابت ب ا ل ع ل ة حكم العصر ثابت, ثابت بالنصر ام ثابت بالعلم يعني أ ل ا ن نحن مثلا قوله تعالى إ ن م ا ل خ ب ر و ا ل م ي ش ر والانصاف والاسلام ينشر من عمل الشيطان بشكل ك ب ي الان حكم العصر في ا ل ق ي ا س هل هو ثابت بالعلم أ م ثابت بلاش ب النصر هذا ما هو خ ل الخلاف ف بيننا وبين ا ح ف ي ة ما هو خلاف بيننا وبين ن الحلفيه ا ة يقولون أقول بالنصر ل ل نحن بالنصر. ثابت ا ثابت بليش ونحن نفرق بين, ال... بين كونه اصل وبين كونه ثابت يعني نحن مثلا نقول الخمر حرام بالنص لكن الخمر كونها أ ص ل القياس لا ثابت بليش ب ا ل ع ل ة المصطفى طبعا ن كونه أ ص ل ثابت بالنص كونه حرام هو ثابت ولا ثابت بليش كونه اصل يقاس عليه ثابت بليش ب ا ل ع ل ي كونه اصل يقاس عليه هذا ثابت بليش بالنص ي ع ص هو أ م ا ل و ا ل أ ص ح انه هو الازلي أ على القول ب أ ن ه ا ا ل م ؤ ر ك ثابت بها تمام تمام يعني ا لا أ ص ل ث بالنص ت ب ه يعني بش؟ ب ا لا ب الأصل تثابتة بالنص؟ بيش ثابت بلش؟ قالت وقالت ل ح ن ف ي ت و ف ا ب ي ت و بالنسي هل هي قالت لها نعم يا ل عمي لماذا اقلتم لانه اطيب منها لانه اطيب منها ي ل أ ن ه ا ل ض ط ي ر ع ل ى ه ا ل أ ن ه ا ل ض ط ي ر ا ل ن ص ل أ ه ا ل ن ص ه و ا ل ذ ي أ ب ذلك ت م ا م ق و ل نعم افاد ا ل ح ك م ة في ذاته لكن ما اكاد ان ه أ ص ل وموضع الخلاف بيننا وبينكم انه هو الماصل يقاس عليه هذا الثابت بالعله وليس ثابت بالنص ترام؟ ترام النص هذا من أهميته من أهميت المسألة هذه ولكن يجب ا ا يكون ا نخلص هناك ا ل ت ع ل ي م ب ا ل ل ع ء ا ل ق <تصفيق> ا ص ر تواز ا ل ع ل ي م ب ا ل ع ل م ل ي ش خاصة أ ن حكم ه التي ص ا ب ع ل ش بالعلّة؟ يمكن ان بكل يكون م ه ل ا ي اصلا 私はそれを言うことを言うことを言うことを言うを بقيد كونه محلا محله أ ص ل ا يقاس به ب الكلام إ ن م ا ع فهذا الحكم في ا ل ث ا ل فقط、طبعا. والمفيد له يعني والمفيد ل ك و ن ه أصل، محله أ ص ل يقاس عليه للعله لماذا ل أ ن ه ي منشاه التعديه اللي بواسطه سيتعدى الحكم من ا ل أ ص ل إ ل ى الفقر وهي التعديه التي ستحقق القياس ما الذي سيحقق القياس التعبير قال ا ل م ح ق ي ق ة للقياس فالمراد ب ذ ب و ت الحكم بها تمام, معرفته. تمام؟ معرفه الحكم بورصتها بمعنى أ ن ه ا ع ل ا م ة العش ء ت م اهم تمام قال آه. فالمراد فالمراد ب س ب و د ا ل ه ك م بها معرفته ل أ ن ه ا معرفه ت للحكم يعني ع ل ا م ة على وجود الحكم ى وجود ا ل علامة على يعني؟ علّة علّة علّة الحكم لها فليس لها فليس لها فليس فليس كذلك تلو ليش ماذا حكم حكم صورة وجود بشوي أخبر ها هاي هاي تمام اما يدفعك ب في انواع العله من الان ا ق ل لك العله هذه علامه على ا ل ح م الشرعي في منها عله دافعه وفي عله رافعه اسمعوا ل د ا ف ع دا ل ي ب د ا ما نخليش هي اصرار والرافع هذا يكون في ليش في ا ل ع ا ل الدافع فين どう إ ذ ن ركزوا معي إ ذ ن ا ل ع ل ة إ م ا أ ن تكون د ا ف ع ة و إ م ا أ ن تكون أ س أ ل ك م شرعا انت ت ب ا ل ك م الشرعي و ب ن ج ي ب في المقابل إيش علتهم ا ل ف ك م الشرعي أ ن انا ب ك ت ب ل ل ع ة أنا ب ن ك ت ب نوع ا ل ع ل ة كلما دعتك عيله اعصب عليها اسمع انا واحد ما يتزوج ا م ر أ ة في ا ل ع د ة يجوز يتزوج في ع د ة وفاه و في ع د ة طلاق وليس هو صاحب ا ل ع د ة يجوز له ما حكم الزواج من ا ل م ر أ ة في ا ل م ع ت د ة ه ذ ا عندك في النكاح هل يجوز ان تتزوج من ا ل م ر ا الزواج تمام من ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة حرام او لا اذن الحكم يحرم ت ك س م ع ي ن يحرم الزواج يحرم نكاح ا ل م ر أ ة إ ي ش ا ل م ع ت د ة تمام يحرم نكاح ا ل م ر أ ة إ ي ش ا ل م ع ت د ة تمام من غير صاحب العده من غير صاحب لا إيش اللي؟ لماذا؟, لماذا حرام لماذا حرام لماذا إيش هنا اللي جعلت الحكم حرام لماذا ل م ا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا م ا لماذا ل ي ا ذ ا ل م ا لماذا ا ل م لماذا ل م ا ل م ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م ا لماذا ل م ا لماذا ل م ا ذ لماذا ل م ا لماذا ل م ا ا لماذا ل م ا ا لماذا ل م ا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا ل م ا ذ لماذا لماذا ل م ا لماذا ل م ا ذ ل م ا ذ م ا كونها معتده العده هنا كونها اذا ليش هي العله ما تعتدلونه ذ ا ليش العله هنا ها ل ع د ه ممتازه نحن الفتحه للعله هذه العده عله <تصفيق> هذه ا ل ع ل ة وصفها ب أ ن ه ا اسماء د ا ف ع ة ه ا معنى دافعه قلنا لكم دائما ً في الابتلاء تمنع الانعقاد في الابتلاء تدفع النقاء ت ح ر ر ه تمام واضح انهم صالة مطعم الشبهات وطع الشبهات وطع الشبهات وطع لماذا الشبهات م اثنين اخوات تزوج يو في يو. تزوجوا في يوم تمام تزوجوا ا ث ن ي ن اخوات هذا زوجوه عقدوه على ه ا ب ي وهذا عقدوه على ه ا ب ي تمام في الدخول م م و ن دخلوا بقى عن ز و ج ة هذا وهذا عن ز و ج ة كل ي ن واحد ج يقول ما لكم ما احنين اخوان ما تشابهين <تصفيق> <تصفيق> كل واحد طبعاً طبعاً حصل غلط يبدا زوجته بعدين تبين هذا زوجوه فلانه خ د ي ج ة وهذا زوجوه مثلا فاطمه خط حصل تمام حصل غ ل ط ايش الحل عندنا اليك للعالم الحل النكاح صحيح الان يلزم كل واحده من, من هذه ا ل ز و ج ا ت أ ن تعتد عده ة و ا عدة وطئ شبهه يعني قد ينعقد جنين من ذلك الوطن فتعتد ع د ة وطئ شبهه ويعاشرها ت ع ا ش ر الزوج الا الوطن ما يقضاها حتى تنقضي العده ة ما يتبين إنما ا هذا نسميه و ط أ ة الشبهه ركز معي ا ل آ ن عده حصلت في أ ث ن ا ء النكاح حولك عده حصلت في أ ث ن ا ء النكاح لغير ز و ل ن ك ا ح هل فصلت النكاح؟, النكاح ما ف س د ت النكاح إ ذ ا العده لي عده ركز معي العده هذه هال... عله د ا ف ع ة لكن هل هي رافعه اذا وطئت ثلاثه هل ترفع النكاح لا اذا العده ايش هي علاش د ا ف ع ة لكنها ليست لا رافعه هذه ع ل ش فيها وصف الدفع لكن ما فيها وصف ا ل ش هذه فيها وصف الدفع لكن تمام انتهينا و ا ح طلق زوجته يجوز و ن ينظر إ ل ي ه ا يتمتع بها طلق الزوج خلص بعد الطلاق النظر اللي بعدها حرم عليه يحرم علي يتمتع بها او لا يحرم على الزوج التمتع تمام؟ التمتع بزوجته ا ل م ط ل ق ة يحرم على الزوج التمتع بزوجته ليش م ط ل ق إ ي ش السبب ه ايش السبب الطلق ا ل ع ل ة هنا إ ي ش هي ا ل ع ل ة طلق و ك ز و ع ي ه ذ ا الطلاق من أ ي انواع العله هل هو ع ل ة د ا ف ع ة أ م ر ا ف ع ة هذا ع ل ة رافعه ة ذ ا الطلاق علة إيش؟ رافع. هذا الطلاق عله رفع ا ح ل ا ل تمتع كان له كان ح ل ا ل تمتع موجود لكن ض ف ع لكن ا ش م ع و ا رافعه لكن هل هو هذا الطلاق عله دافعه لا ليس دافع ل أ ن ه يمكنه ان يزوجها م ر ة ثانيه ويعود له إيش حله تمتع حتى وهي ب ا ل ع د في ا ل ن ك ا ح الجديد اذا الطلاق هذا عله إيش؟ رافعه والرفع هذا في ا ل ا ث ن ى م ب ا ش ر ة كان ك ا ن ا ل س م ت ع ج ا س ز بمدربه للطلاق ارتفع <تصفيق> <تصفيق> هذه عله ارفعت الحكم الحكم كانت ر ف ع ت تمام <تصفيق> بينما ع د ة دفعت طيب ركزوا معي اه طيب ما حكم واحد ب ي ز و د على أ خ ت ه من الرباع يحرم الزواج كما اخت من الرضاعه يحرم الزواج الزواج نكاح الاخت ي من الرضاعه ايش العله ايش العله ا ل ر ض ا ح ه الرضاعه والعله الان ايش تقولون عند الرضاعه دفعت النكاح دفع ة ب ا ل إ ب ت د ا ء م ب ا ش ر ة إ ذ ن عله دافعه ممتازه ا يجوز للرجل تزوج ا م ر أ ة صغيره او لا واحد تزوج ب ن ا ل ص غ ي ر ة سنها سنه كم سنها سنة. تمام تزوجها أ ب و ه ا قال الله أ ن ا ش ا ب ب تمام شاهد وداخل في السن و أ خ ا ف على بنت ي هذه و أ ن ت رجل ف قهر وزوجك إ ي ا ه ا و س و ّ ج و ا إ ي ا ه ا بمهر مثل هذا الرجل مثلا من ق و ل سنه صغير يعني عشرين سنة و ز و ّ ج و ا من دونه سنها سنه تمام فهل تحصل سبحان الله خافوا ما عنده أ ح د مثلا رجل غ ر ي ب في البلاد هذه وليس له قريب وعنده بلد وراى هذا رجل ما ع ن ا ل صلاح فزوجه ّ و ا ي ش إ ذ ا ا ن ت ق د إ ل ى ر ح م ة الله تعالى تمام هو رجل شائب فان هذا س ي ر ف ي ه ا وهي زوجته تمام زوجته المهم الرجال تزوج ليش صارت زوجته تمام سواء زوجته تمام بنقول زوجته و ا ن خمن نحن بنمشي ك د ه في التخميرات الرجال مثلا مات الرجال ليش ما تاخذ البنت عندهم في البيت زوجته تمام؟ زوجته كانت مثلا م ر ت ع ة ترضع أ و ل ا د ه ا فغلطت ورضعت البنت ه ذ رضعتها رضعت ايش زوجته تمام رضعت تمام تمام؟ تمام؟ رضعت ايش زوجته زوجته ا ل ص غ ي ر ة رضعتها من رضعتها خمس رضعات ا م ت ف ا د ق ة بتصير بنته صار بنته من الرضاع سينفسخ حصل الرضاع ب ا ل أ ث ن ا ء حصل الرضاع ل ا ب أ ث ن ا ء ينفسخ ينفسخ م ب انفسخ ش ر ة كيف يتزوج ب ت ي النكاح تمام؟ أرضعتها؟ من النكاح إذن ينفسخ الزوجة، تمام اذا تمام؟ إ أ ر ض ع ت ه ا زوجته أ و أ خ ت ه المهم أ ن ه ا نحولت نار ايش العله الرضا هذه ا ل ع ل ة قويه ة و ل هي د ا ف ع ة في الابتلاء ولما يحصل في ا ل ا ث ن ا تزيل أ و ما تزيل اذن هي اجتمع فيها الوصفين هي د ا ف ع ة وهي رافعه فصارت عندكم العلاج اما د ا ف ع ة أ و ر ا ف ع ة أ و تجمع الوصفين رافعه و د ا ف ع ة رافعه ة ا ل ل يا ا ل ل ه يا ا ل ل ه وقد تكون عله القران وقد تقول الا ت و د ا في ادم ا ل ح ق م اي بتعلقه كالعتله فانها تدفع إ ل ا الذي كان من ويل ساهره ر ولا ترفعه كان كانت عن شبهه 何でそんな言い方をしているのか。 نتكلم ا أنا أتكلم على علل ا ل أ ح ك ا م إ ل ى ل ي الاحكام ل أ ن ه أ ح ك ا م الله م ع ل ل ة ما ب ن حكم الله وأنه م ع ل ل ة إ م ا أ ن تظهر لنا ا ل ع ل ة وهذا المسميه معقول المعنى و إ م ا هو في نفس ا ل أ م ر معلل ّ ل أ ن الله خلق القلب لتحميل م ع ا ش ه و م ع ا د ن ه ولكن لم تظهر لنا عجزت قضانا وعقولنا عن معرفتها يقول لنا هذه العله للاحكام قد تكون العله دفعه للاهل ك م وهذا ا ل د ف ع منكم ه ن ا ي ش ت د ف ع أ ي لتعلقه تمام تدفع الحكم لتعلقه تعلق الحكم ت د ف ب ع ض ما يتعلق به مثل العله ف إ ن ه ا ماذا تدفع إ ل ا النكاح ا لغير صاحبه ما يكون لكنها ولا ترفعه لكنها ولا ولا ترفعه تمام لو حصلت العده ن لو حصلت ا بالادنى هل ترفع عند الادنى ك من ط كانت عن جبهه يعني ا ل آ ن تقراها دوده عليها وطن جبهه الان هذه الصوره اللي جبتها لكم ا ل آ ن دوده ممكنه بشبهه بالغلط تمام حصلت عليها ع د ة هل ي ق و ل ن ك ا ح ا ينفزخ من ز و ر ه هل يعقل ل ه و لا وهذا يعبرون عنه في القواعد يجيبون ق ا ع د ة يقولون يغتفر ُ و ا في الدوام ما لا يغتفر ُ و في ليش م الان انتبه مثلا ً ص ل ا ة ج م ا ع ه تمام هذه الناس يصلون ص ل ا ة الجماعه في ا ل خ ا ر ج لاننا نصلي بالغرفه لو كان هذا الباب الصله بيننا وبينهم مغلوب في الابتلاء هل ستصح ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لكن ا ل لو جاء في الوسط في ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة تقفل الباب هل تصح ص ل ا ة ا ل ج م ا ع الجماعة يقولون ي ق ت ف ر في الدوام ما لا ي ق ت ف ر في ا ل ا ل ا هذا نظير هذا أ ن ه م عندهم ع ل ة عنده تدفع تمام في الاجنه لكنها و حصلت في الادنى ما ه ن ا موجود في الفقه تمام وهو حاله ع و ا ئ هل سمعناها العله الدافعه ء رغم ا ذلك تم العله ا ل ث ا ن ي ة قال او رافعه او رافعه يعني مرفع ا ل ق ك م في الادنى قال ه ا ل ط ل ا ق هذا طلاق عزل ف إ ن ه يعني الطلاق يرفع ا ل ي الترتل ولا ي د ف ع ه لا ي د ف ع ه كله حرام ع ل ي ه ل أ ن ه ج و ز م ن يتزوجها بعدما طلقها ينطلقها بعد قالوا ولا ي د ف ع لزواج النكاح بعده يعني بعدها انطلق لان الطلاق هو عله ر ا ف ع ة عله رافعه طيب أ و ف ع ل ه لهما فاعله نحن لا تكون العلمه فاعله للدفع والرفع ل ش وضط فاعله ل م للدفع وليش والرفع قال كالرفع كليش ك ر ف ع تماما ف إ ن ه يدفع حل النكاح يدفع ل ل ن ك ا ح في الابتداء م ا يجوز ان ز و د اخته او أ م ه من الرضاعه ويرفعه يعني إ ذ ا حصل في ا ل أ د ن ى ر ض ا ع يرفع حل النكاح ر ض ا ع يدفع ويرفع ه الله ته ته ته ته نقل باقي باقي؟ كمسة كمسة كم؟ هم؟ خمسة إش <تسجيل> بس إشي تمام الان ترجوا ح معي م الدرس القادم إ ن شاء الله معنا يوم الخمسه يوم الخمس ا ل أ و ل ى سنتحدث فيه عن عن و الواحد عنك واحدة ا أ ولكن ا ل ع ل ة تصبح <تصفيق> عرقي مركبه و خ ط ة كمان عندك نحن واحد العله والله واحد